أطفة أم شاجن بثله فجعل له سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كافرا إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال ان يرون ان الاذرا يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون ب يَذْرِي وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا يوما عبوسا قمطريرا فبقاهم الله شر وذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يعرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت كطوفها تذليلا ويطاف عليهم وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرٌ فِي فِضَّةٍ قَدْ دَرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوُنَ فِيهَا كَأَسٌ كَانَ مِزاجُهَا زَنْ جَبِيلًا عَيْنٌ فِيهَا تُسَمَّى سَبِيلًا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا من منثورا وإذا رأيت ثم رأيت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 إن هؤلاء يحبون العاجل توارون وراءهم يوم ثقيل نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنثى لهم تبديلاً. الكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء يا شا الله إن الله كان عليم حكيم يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عدّ لهم عذابا